سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكراء يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكراء كلا إذا دكت الأرض دكت دكت كلا إذا دكت الأرض دكت دكت وجا أربك والملك صف صف وجئ أيوم إذ بجهنم يوم إذ يتذكر الإنسان ويجئ أيوم إذ بجهنم. يوم إذ يتذكر الإنسان، يوم إذ يتذكر الإنسان وأن له الذكراء، يقول يا ليتني قد تمت لحياتي، يقول يا ليتني قد تمت لحياتي يقول يا ليتني لحياتي قولوا يا ليتني قدمت لحياتي في يومئذ الله يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثقه أحد. ارجعي الى ربك راضيه ارجعي الى ربك راضيه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه ارجعي إلى ربك راضية راضية فدخلي في عبادي فدخلي في عبادي ودخلي جناتي.